إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مؤسل له من بعده وهو العزيز الحكيم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 شَاءَ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ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 شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل ما تأكلون لحمه طريه وتستخرجون حليت تلبسونها.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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشَرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَن تُمُلْ فُقَرَاءَ إلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَلِيظُ الْحَمِيدُ ايَ شَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَا لِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى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 Wahai yang sedang hidup dan yang sedang mati, sesungguhnya Allah menguasai apa yang terjadi. Sesungguhnya Allah menguasai apa yang terjadi. وَأَسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرًا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 الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله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 ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا قسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعدوا الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ أَخْذَ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ